أفادني رجل أندنوسي وهذا الكلام قديم يعني له ما يقرب من الثلاثين سنة أفادني فائدة زلت أدعو له بظهر الغيب عليها وهو لم يكلمني ولم أكلم ولم يخاطبني ولم أخاطب لكن كان في هذا المسجد تصلى صلاة التهجد في العشر الاواخر من رمضان تصلى الخمس تسليمات بثلاثة أجزاء ونصف والتسليمة الأولى جزء كامل في كل ركعة نصف جزء فكان القيام طويلاً و ويتعب الناس من طول القيام تسليمة واحدة بجزء كامل وركعة واحدة بنصف جزء التسليمه الثانية بجزء كامل التسليمة الثالثة والرابعة والخامسة بنصف جزء كل تسليمه فكان القيام يطول فكان مرة صلى أمامي وحتى لا أظن أنني كبير سن يعني كنت وقتها صغير جدا فصلى مرة أمامي صلى أمامي وكنت بمرافقة الوالد والجد رحمة الله عليه فصلى أمامي وجاء بعكازتين وإحدى رجليه اظنها اليسرى مفقودة من الركبة من الركبة وليس له إلا قدم واحدة وكان جالس الأمامي فلما قاموا لصلاة التهجد قام وأقول لكم لا اقول لكم قيل لي ولكن اروي لكم بما رأيت بعيني أنا بنفسي صلى الخمس التسليمات كاملة على قدم واحدة بدون عكازتين صلى خمس التسليمات هذا تنقلون عني بعيني رايته صلى الخمس التسليمات كاملة على قدم واحدة بدون عكازتين ترك العكازتين في الأرض ووقف على قدم واحدة وصلى الخمس التسليمات كاملة بدون العكازتين فكنت أنظر إليه واعيد النظر يعني القيام ربما يطول ساعتين تقريبا القيامة أكثر والرجل أمامي طوال هذه الفترة وأنا تجول في ذهني افكار وأنظر فيه وأتعجب وانظر وأتعجب على رجل واحدة وأمامي تماما الرجل ثم قلت في نفسي وأنا أنظر إليه وأنا صغير قلت هذا الرجل ليس معوق قلت هذا الرجل ليس معوق والرجل هذا ليس فيه اعاقه الاعاقه موجودة في كثير من الناس أبدانهم صحيحة ولا يشهدون الصلوات الخمس في المساجد هؤلاء معوقين هجسام قوية يديه قويتان وقدماه قويتان وجسمه قوي وينادى للصلاة ولا يأتي للصلاة هذا معوق وأعطاني هذا الرجل بدون أن يتكلم درسا في فهم معنى الإعاقة درسا في فهم معنى الإعاقة ومن ذلكم الحين وهذا الدرس استفدته منه أن المعوق ليس من فقد بعض أطرافه أو فقد سمعه أو شيء من حواسه ولكنه محافظ على طاعته لربه ومحافظ على امتثاله لأوامر هذا ليس معوقا المعوق الذي عنده حواس وقوة ونشاط وقدرة وضائعة في الشر والعياذ بالله أو ضائعة في الفساد وفي إضاعة الواجبات وارتكاب المحرمات هذا معاق وربما هؤلاء إذا رأوا مثل هذا الرجل عطفوا عليه وقالوا معاق ولم يعلموا أنهم هم المعاقون المعاق الذي عنده جسم قوي ولا يستعمله في طاعة الله تجد مضيع للواجبات ومضيع للفرائض ثم بعد ذلك وجدت كلاما لأهل العلم في, في معنى الاعاقه في ضوء قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم وابن القيم له رحمه الله كلام جميل في العوائق في كتابه الفوائد ولغيره من اهل العلم فالشاهد أن صحة الإنسان وما أعطاه الله من القوة في جسمه في بدنه في حواسه ينبغي الا يضيعها وينبغي أن يصرفها في الخير في الطاعة في الواجبات في الفرائض في البعد عن الحرام والآثام قال خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك لأنه, لأنه إذا مات وأراد شيئا من الأعمال التي تفعل في الحياة لا يستطيع قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا هذا لا يستجاب له لا لا يرجع للحياة الدنيا، فخذ من حياتك لموتك، أي انتهز فرصتك، فرصة وجودك في الحياة لتعمل بالأعمال الصالحة المقربه إلى الله سبحانه وتعالى، نعم.